وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السبب من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان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 فَأَلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبْ مِنْهُمْ كُلَّ وَنٍّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 إلا متعرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء برضب من الله وما واه جهنم وبئس المصير